والطول وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوز يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان للحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين وأمدناهم مفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأرسل لغون فيها ولا تأثيم ويتوه عليهم غلما لهم كأنهم لئلوم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله وقال الله عذاب السموم ان كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربس به ريب المنون قل تربسوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث إن مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم